بنعمه ربنا النهارده هنتكلم عن الحواس المدربه في ايه في الانجيل تقول ايه سراج الجسد هو العين ان كانت عينك بسيطه يكون جسدك كله نيرا وان كانت شريره فجسدك كله يكون مظلما العين بالنسبة للجسد هي مفتاح او كاميرا بتوريني العالم عامل ازاي الانسان الاعمى دايما مش حاسس باللي حواليه مش متخيل المنظر منظر اعمى مش شايف حاجه فالانسان اللي عينه منوره وشايف الطريق كويس ده انسان فتح شايف الطريق وعارف ورايح فين لكن الاعمى الناس بتسنده عشان يروح المكان فالانسان اللي عينه منوره بنور ربنا طبعا شايف اخرته عامله ازاي انا ماشي في طريق ربنا وعيني مفتحه على طريق ربنا اعتبروا معايا ان ده طريق ربنا والطريق منور فانا جاي من اول الكنيسه شايف ان انا لما اوصل هنا جفين فين عند الهيكل لكن تخيلوا خلوا معي واحد اعمى مش شايف حاجة هيبقى عامل ايه مش شايف اعمى عايز يوصل بس مش عارف وهو ده العمل روحي العمل روحي ان انا مبقاش منور من جوه مبقاش شايف ربنا اوصله ازاي لكن عشان اوصل ربنا لازم تكون حواسي مدربة في ايه في الانجيل تقول ايه ضع يا رب حارسا لفمي ودائبا حاصلا شفتيه عشان ما اطلعش كلمه مش كويسه ترديش ربنا كلنا عارفين ايه اللي بيرضي ربنا كلنا عارفين مش حد مش عارف طريق ربنا معروف وازاي اوصل له ده معروف لكن احنا عشان متكاسلين ومتهاونين فنقول يا أمي انا ماشي زي اللي ماشيين ما هو في ده صغيري بتعمله ومش عارف ايه لكن الانسان بقى اللي عينه من وحواسه مدربه عارف عارف ان انا لما اتفرج على فيلم مش كويس الكاميرا اللي جوه او الهرد اللي جوه في دماغي هيتميل بشئ مش كويس لما ابتدي اقول كلام مش كويس كتير الهرد اللي جوه هيخزن الكلام مش كويس كتير لما ابتدي ان انا اسمع النميمه واسمع شتيمه واسمع كلام مش كويس الهرد اللي جوه بيتخزن في حاجات الهارد. في هرطقة كل واحد فيني هو المخ بيخزن كل حاجة بنشوفها ونسمعها ونعملها وكل حاجة. داود النبي قال عليه وضعت الخطية أمامي في كل حين وضعت الخطتي أمامي في كل حين مش معناها إن أنا أفضل حطت الخطايا اللي أنا بعملها كل شوي أفضل. ده أنا إنسان زاني ده أنا إنسان قذر ما استحقش إن أنا أدخل الكنيسة ده أنا مش عارف إيه ده أنا باشتم كثير ده أنا داود النبي ما كانش قصده ان انا احط الخطيه نفسها امامي كان قصده ان انا احط الخطيه ان انا انسان خاطي بكل مجمل الخطية ما احطش خطيه معينه عشان ايه ما تعملش ثغر نفس انا انسان خاطئ اه يا رب محتاج لايدك محتاج لايدك تسندني وترجعني ليك هو ده حط حط خطيته امامي كده يا رب انا عارف ان انا خاطئ عارف ان هو خاطئ خطيئتي في كل حين انا خاطئ انا مش انسان بار ماشي. حط خطيته أمامه بعد كده يطلب من ربنا إيه؟ يا رب يا سامس يا رب أرحمني أنا الخاطئ يا رب أطلب إن أنا أرجع لك كويس يا رب نظف قلبي يا رب طهر قلبي يا رب نور عيني يا رب قد السمعي يا رب طهر فكري يا رب طهر قلبي كل ده يساعدنا إن نحن نرجع لربنا كويس لكن إحنا عشان متهاونين يا أحبائي ومش جوانا ان إحنا عايزين نرجع لربنا في ناس كتيرة عايزه ترجع مش عارف في ناس كتيرة حطوا قدامها المسيح ده هو حاجة كبيرة أو أو أو أو أو, أو, أو, أو. زي المسلمين عندهم ربنا ده فوق ما ينفعش بقول صح بمسلم بقوله صليلي. قال لي إيه صليلي دي إيه صليلي دي ما يعني ما ان انا اصلي لغيري ان انا اطلب من اجله لا خالص مرة برضو كنت بتكلم مع واحد برضو مش مسيحي وبقول له دفلان ده مش كويس ربنا يهديه عمل حاجة مش كويسة كان ساعة موضوع حرق تنيسة مش عارف ولا ايه كان حاجة كده يعني فيقول له يا عم ربنا يهديه يا عم ربنا ياخده ربنا ياخده لا احنا ما عندناش احنا الكلام ده احنا عندنا احنا ايه ان احنا نصلي له ربنا يهدي ان هو يرجع يرجع عن, اللي هو عن الغباء والتخلف اللي هو فيه احنا نصلي للناس دي زي قلتلكوا قبل كده مرة كنت راكب في تاكس بنتكلم على داعش ايام ما كانوا عاملين هو كده داعش دولا فبقول له الرجل السواق هو فتح معي الموضوع بتاع داعش وكده. ده في ايدي الصليب وكده فبيتكلم فبيقول لي يا عم ده دبحوا من عندكم مش عارف ايه قلتل لي يا عم ربنا اهديهم ربنا إيه؟ يعني يهدي الدنيا كده قال ليه ربنا يهديهم يا عم انتقلي بتقوله ده ربنا يخدهم ربنا يخدهم ربنا ينتقل منهم زي ما عملوا كده في الناس دي لأ ما عندناش احنا موضع الانتقام ده ما عندناش لما واحد صاحبي يأمل معي مشكلة وفي يبقى فيه بينه وبينه مشكلة ما تعيش عليه اصلي له ان ربنا ايه يهديه اصلي له ان ربنا يديني نعمة في عينه ان هو يشوفني انسان كويس لكن أنا انا ادي عليه ده انا كده مش بحبه وربنا قال ايه حب عدوك من على خدك الايمن في له الآخر هي دي المسيحيه يا احبائي هي دي المسيحيه اللي تقربنا من ربنا هي دي المسيحيه اللي تكون عينيا منوره وذهني متفتح زي انا عايز خلاص غيري زي ما عايز خلاص نفسي يعني انا ايه دلوقتي اللي جايبني اخدم هنا زي ما انا بطلب خلاص نفسي انا بطلب خلاص خلاص كنتو كمان عايز كنتوا كمان تخلص متستصغرش نفسك وتقول نفسك ان انت ضعيف وان انت ولا حاجة لا انت احسن من ناس كتير اوي انت احسن من ناس كتير اوي في ناس كتيرة نفسيا وجسديا وروحيا متضمرين نشكر ربنا انتم بتيجوا كنيسة نشكر ربنا فيكو ايدين ورجلين وعينين وبتفكروا احسن من ناس تانية في ناس تانية ما بتجيش الكنيسه خالص في ناس تانية نفسيتها متضمرة متضمرة ضيعة من كتر الحزن والكآبة اللي حاطين نفسهم فيه هو هواش انا ال... ربنا جاي عليه كده وش معنى الدنيا جاي علينا ما في غيري ما ربنا يشوف غيري هو ما فيش غير في الدنيا دي ربنا يحط عليه معنى لو فكرت في مراحم ربنا ان هي كل يوم جديدة ان ربنا انت نمت وقمت ده الحمد لله ان انت قمت اصلا أشكر ربنا على دي ان انت خرجت ورجعت أشكر ربنا على دي ان ربنا مديك نعمه في عين الناس ان هم يشوفوك كويس أشكر ربنا على دي ان ربنا مديك نعمه في عين الناس ان هم يشوفوك عسل كده زي ماجد ومش عارف ايه تشكر ربنا على دي أشكر ربنا بجد ان ربنا مديك نعمه في عين الناس في ناس ثانيه تشوفها يا عم الكئابه جت انكد كله جه ليه مفيش جوام ربنا لسان الجوهر ربنا احب دايما الانسان مفرح لغيره انسان الناس شايف إن كلها شايفه ان هو انسان كويس انا شفت مايكل النهاردة يا اخي مايكل ده عليه نعمة ربنا كده ياه راح تشوفه يرتاح شفت يعني فاهمين رساله بقى الكلام ماشي ففي ناس ترتاح لها كده فانتو صلوا ان انتم تبقوا كويسين وان غيركم يبقوا كويسين حمد سمعان لما كان عندها حمى شديدة يقول الإنجيل إيه في صلاة الغروب من أجلها طلبوا من ربنا عشانها فوقف فوق منها وزجر الحمى ففي الحال تركتها لما هم صلوا لربنا أو طلبوا من ربنا عشان حمد سمعان ربنا سمع في الحال وحط إيده عليها وشفاها فيقول إيه في الإنجيل يكمل فقامت وخدمتهم بعد ما كانت عيانه في السرير وعندها حمى شديده وسخنه وبتموت وطلبوا من ربنا عشانها لا ده لما هم طلبوا من ربنا ربنا جي وحط ايده عليها وشفاها فقامت وقامت تخدمهم كمان مش قامت قعدت شكرا يا رب ان انت عملت له قعده جنبي لا ده قامت وخدمتهم احنا لما نصلي من اجل غيرنا يا احبائي الناس دي لما تبقى كويسه هتقوموا تخدمنا الناس دي طول ما هي تعبانه مستم ما انا حاجه فاحنا المحبه اللي ربنا مدهلنا لنا ان احنا نصلي لغيرنا نصلي لاعادائنا نصلي للمسئين الينا نصلي اللي بيقتلونا وده كان سبب نجاح المسيحيه المسيحيه لو ما كانتش بتصلي من اجل الناس اللي, اللي بيموتوهم ومنهم الملك اللي هو اسمه ايه الملك اللي هو كان بيقتل المسيحيين ده ديكليديانوس اسمه ايه ها ده بقى مسيحي الملك ده مش اسمه ديكليديانوس او حاجه مش هو في ملك من الملوك كان بيقتل المسيحيين ريانوس ريانوس اريانوس اريانوس ده كان بيقتل المسيحيين وقتل عدد كبير جدا من المسيحيين كبير جدا بدرجة ان يقولوا الدم للركب، الدم للركب دي كانت جاية منين؟ من عصر الاستشهاد من كتر ما قتلوا الناس، الدم الأرض ما بتشربش الدم، فالدم كان بيها على لحد ما وصل لركب الخيول، ركب الخيو الخيل، الحصان فجت من هنا الدم للركب، ماشي، فتخيلوا واحد زي ده كان بيتمتع بمنظر الدم، بيتمتع بمنظر العذاب للمسحين من كتر ما الناس كانت له اللي حصله امن بالسيد المسيح وراح قدام الوالي الكبير وقال له انا مسيح انا مسيح راح ايه اتلونالك ليه الشاهد فده عشان ايه بيصلي الغيره فاللي يصلي الغيره ده صدقوني صلواته مقبولة جدا عند ربنا صلواته مقبولة جدا عند ربنا فحمد سمعان زي ما قلت لكم قامت وخدمتهم وفي الحال كل الذين عندهم مرضى فأتوا بهم أمامه ووضع إليها لكل واحد فيهم وشفاهم لما الناس شافت أننا لما صليت لفلان وربنا هداه ورجع ليه طب ليه بقى أنا كمان ما صليت من أجل فلان وفلان وفلان اللي انا شوفهم مش كويسين يمكن يرجعوا هما لما شافوا ان حمد سمعان قامت فالطم هو ربنا بيقوم هو الناس الضعيفه والناس العيانه طيب أنا كمان أصلي للناس اللي, اللي عندهم فرحوا جابوا إيه الناس المرضى اللي في المدينة كلها أحطوهم قدام ربنا فهو ده عمل الصلاة يا هو ده عمل الروح المتفتحة الروح اللي قبل المسيح في حياتها فربنا يدينا نعمة نحن نعرف نصلي لغيرنا نعرف نحب الأعداء نعرف تبقى الحوايث بتاعتنا مدربة إزاي نشوف ربنا إزاي نلمسه في حياتنا How do we know how to reach Him? Lord, give us a reward and